إِنَّ شَنُّنَّ زِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَايَيْنَ فَظَلَّ تَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَتِيْهِمْ مِن ذِكْرٍ مِن الرَّحْمَانِ مُحْدَثِينَ الَّذَا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فقد كذابوا فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يرول الأرض كمن بتنا فيها من كل زوج كريم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 ألا يتقون؟ قال رب إن يأخاف أي يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأغسل لهارون ولهم علي ذنب فأخاف أي يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أنرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ''Kal فعلتها إذا وأنا من الضالين'' ''Fفررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين'' وتلك نعمة تَمُنُّهَا علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم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 إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تامرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عيب فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هلنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إننا لنحن الغالبون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 İnna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna ve ohayna ila Musa in كُم مُتَبَعُونَ فَأَقْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَشِرِينَ إِنَّهَا أُلَاء إلَى شِرْذِمَةٍ قَلِيلٌ وَإِنَّهُمْ لَنَالَ غَائِضٌ وإن لجميع حذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك، وأورثناها بني إسرائيل fa atbagohum muşrikin. falma tera aljamaan. قال أصحاب موسى. إنا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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَٱقْرَأْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَرَ لَهَا عَاكِفِينَ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 قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم لقد قوم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني <ثم يحين> والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ İlla manet Allah bı kalbin səlim, ve azlifet el jenet li el mettekin, jahim li kuntum min أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون 122. تالله إن كنا لفي ضلال مبين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 انني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوا وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون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 كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم لَا لا تتقون لَكُمْ لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من جر إن جري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع عناية تعبثون وتتخذون مصالع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون وَتَقُولُ الَّذِينَ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ قُنْ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ لَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً